بسم الله الرحمن الرحيم ق د ل س م ع الله ق و ل ا التي تجاهلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاولكما ان الله سميع بصير الذين يضاهمون النساء منكم من、المساء. ولذين د ن وإنهم ليقولون منكرا من ه الله م القول وجورا وإن الله لا أول ظفور و لا ل يظاهرون بالنساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير و ق ب ة ه م قبل أ ن يتماسى ذلكم توعدون م ه والله ما تعملون خ ب ي ر فمن لم يجدك صيام شهرين متتابعين قبل أن فمن لم يستطع فالطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عبدوا ان الذين يحادون الله ورسولهم قبتوا كما قبت الذين من قبلك ه وقل انزلنا آ ي ا ت بينات وللكافه العذاب يوم يبعث الله جميعا فينبئهم بما عملوا ا ع ف ا ه الله ونصوص والله على كل شيء شهيد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 و ي ك و ن و ن في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول ح س ب و ل جهنم يصلونها فبكس المصير يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا تناجيتم فلا تتناجوا ب ا ل إ ث م والرضوان و م ع ص ي ة الرسول وتناجوا ب ا ل ج ل والتقوى واتقوا الله ا ل ذ ن اليه تحشرون انما النبوه من الشيطان ليحمل الذين آ م ن و ا وليس بضار شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل مؤمنون يا أ ه ل الذين آ م ن و ا إ ذ ا قيل لكم تفسحوا في المجالس ت ف س ح و ا يفسح الله لكم و إ ذ ا قيل ا ن س د و ا ف ا ن س د و ا يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون بما خبيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ناديتم الرسول فقدموا بين ي د ي ن جواكم ص د ق ة ذلك خير لكم و أ ط ه ر ف إ ن لم ت ج ر و ا ف إ ن الله غفور رحيم فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاة, الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله صلي بما تعملون الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما منكم ولا منهم ويحرفون على الكذب وهم يعلمون أ ع د الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا ي ع م ل و ن اتقوا أ ي م ا ن ه م جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب م د ي ن لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا ك م من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثون الله جميعا فيحرفون له كما يحرفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أ و ل ئ ك ح ب الشيطان أ ا إ ن ح ب الشيطان ه م الخاسرون إ ن الذين يحاذون الله ورسوله أ و ل ئ ك في ا ل أ ج ل ي ن كتب الله لاغلبن أ ن ا ورسلي إ ن الله قوي عزيز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 اولئك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن وايدهم بروح منه و ن ج ز ل ه م جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أ ل ا ان حزب الله هم ا ل م ف ل ح ن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 فاتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرب يغربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتذروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجزاء لعز لهم في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ه عذاب النار ذلك ب أ ن ه ي ش ا ء الله ورسوله ومن ي ش ا ء الله فان الله شديد العقاب ما ق ض ع ت م من ل ي ن ه او ت ر ك ت م و ه قائمه على أ ص و ل ه ا ب ا ذ ن الله و ل م ج ز ي الفاسقين وما أ ف ا ء الله على رسوله منهم فما أ و ج ب ت م عليه من خير ولا ركاب ولا دين ولكن الله سنصرف له على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء والمساكين و م السبيل كي لا يكون ج و ل ه بين ا ل أ و ل ي ا ء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ع ن فانتهوا واتقوا الله إ ن الله شديد ا ل ق ا ب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 والذين تبولوا الدار والايمان قبل من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون ولا ي صدورهم ن في ا ل حاجه مما اوتوا ويكثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يقدر حنت فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون, يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آ م ن و ا ربنا انك انك رب رحيم الم تروا الذين َ نافقوا يقولون ل ِ ا خ و ا ن ِ م الذين َِ كفروا من ِ اهل ِ الكتاب ِ لئن ُ خ ر ج ت م ل َ ن خ ر ج َ ن َّ معكم َُْ ولا َ نطيع ُُ فيكم ُْ أ َ ح َ د ً ا أ َ ب َ د ا و َ إ ِ ن ْ ق ُِ ل ْ ت ُ م ْ لننصرنكم ََََّْ و ا ل ل َ يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ي ن ص ر و ن ه ولئن ن ص ر و ه ليولنا ل أ د ه ا ر ثم لا ينصرون ل أ ن ت م أ ش د ر ه ب ة في صدورهم من الله ذلك ل أ ن ه م قوم لا يكفرون لا يقاتلونكم جميعا إ ل ا في قرى م خ ص ن ة أ و ورائد باتهم بينهم شديد ت ح س ب و م جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمدى الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب كم ادم ا ل س ي ط ا ن اذ قال لمن سالتكم فلما كفر قال اني بدي ام منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبه ما انهما من نار خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين يا أ ي ه ا الذين امنوا ما قدمت ل ق د و ت ق و ل الله إ ن الله خ ف ي ر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا ل ل ه ف أ ن س ا ه م انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة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 هو الله الخالق البارئ يصور له الاسماء ا ل خ س ن ى يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أ و ل ي ا ء تلقون إ ل ي ه م ا ل م و د ة وقد كفروا بما جاء و م خ ن الحق ي غ ر ج و ن الرسول و إ ي ا ك م أ ن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إ ل ي ه م ب ا ل م و د ة و أ ن ا أ ع ل م م ا أ خ ف ي ت م وما أ ع ل ن ت م ومن يفعلونيكم فقد ظن سواء السلف إ ن يسقطوكم يكون لكم أ ع د ا ء ويبسطوا إ ل ي ك م أ ي د ي ه م و أ ل ز ن ت ه م بالسوء وودوا لو تذكرون لا تنفعكم ارحامكم ولا أ و ل ا د ك م يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم تقوى ح س ن ة في إ ب ر ا ه ي م والذين معه إ ذ قالوا لقومهم انا برعاءكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وبدا بيننا وبينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء أ ب د ا حتى تؤمنوا بالله و ح د حتى تؤمنوا بالله و ح د ا قولك ابراهيم بادله ل أ س ت غ ف ر لك وما ادلك من ا ل ل ه ي م شيء ربنا يتوكلنا ويلك ن ب ن ا ويلك ا ل م ص ي ر ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وقلنا ربنا كأنت العبيد كان لقد ل قدير موسوعه أ س ة ح ن لمن كان ة ا ل و م الآخر ن يتولد إن ا ل ل ه ا ل غ ن ي ا ل خ ا ل ع ل بينكم و ب ي ن الاسلاميه ذ ي ن موده والله قدير والله ر ف و ر رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم ن ق ا ت ل و ك م في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم وتقسطوا اليهم إ ن الله يحب المقسطين إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أ خ ر ج وقالوا انك م أن ت و و ومن ل م ي ت و ل ه م و ا ي ان أيها ل الله إذا جاءكم م ا مهاجرات اعلم بما إ ي ن ه ي فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهن واتوا ما انفقوا ولا تلاح عليكم ان تنجحوهن اذا اتيتموهن امورهن ولا وتمسكوا بعصم الكوافر و َ ا س ْ أ َ ل ُ و ا ما َ أ َ ن ْ ف َ ق ك م و َ ل ي َ س ْ أ َ ل و ا ما أ َ ن ْ ف ق و ا ذلكم َُْ حكم ُ الله يحكم َ بينكم َ والله ََُّ عليم ٌَِ حكيم و َ إ ِ ن ْ فاتكم ََُْ شيء ٌَْ من ِْ أ َ ز ْ و َ ا ج ِ ك م الى الكفار َُّْ ب َ ع َ ق ب ك م فاتوا الذين ََِّ ذ َ ل َ ت ْ أ َ ز ْ و َ ا ج ُ ه م مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي ن ف يا أ ن و ا النبي إ ذ ا ج ا ء ت المؤمنات مبايح نجعل أن ل ا ي س ر ق ن بالله شيئا ولا يسرقن ولا, ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ولا أ ر و يعصينك في معروف, معروف فبايعون واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتولوا قوما غفر الله عليهم قد يمسوا قالوا ليسوا من َِ ا ل ْ آ ا ِ ر ِ كما ََ يرث َْ القبور ْ من ِْ اصحاب َِْ القبور ْ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحجيم يا َ أ َ ايها الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا لم َِ ت َ ك ُ و ل ُ و ن َ ما َ لا َ تفعلون ََ كانوا غموضا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان ورسوله واذ قال موسى لقومي يا قوم ا لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما جاءوا اتاه الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال ياسر بن مريم يا ب ن إ اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتيهم بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أ ظ ل م من ابتغى على الله الكذب وهو دعا الى ا ل إ س ل ا م والله لا ينزل قوما ظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م والله م ت من و ر ه ولو ك ر ي الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ل ي ظ ه ر ه على الدين كله ولو ك ر ي المشركون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا هل أ ذ ل ك م على ت ج ا ر ت ه ان كنتم تعلمون يغفر لكم إ ن كنتم ت م ع ل و ن يضع ب ك م ويورثكم جنات تجري من تحتها أ ن ه ا ر م س ا ك ن ط ي ب ة ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم و أ خ ر ى ت ح ب و ن ا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أ ي ه ا الذين امنوا كونوا أ ن ص ا ر الله كما قال عيسى بن مريم ا ل ح و ا ر ي ن من أ ن ص ا ر ي الى الله قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله فامنت ط ا ئ ف ة من بني اسرائيل وكفرت ط ا ئ ف فاين الذين آ م ن و ا على عدو ه م فاصبحوا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ي س ب ا لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث ف الامهين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويؤتيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وان كانوا من قبل ا ففي ظ ل ا ل مبين و آ خ ر ي ن منهم لما ي ل ح ق و م بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ثم ترجون إ ل ى عالم وجود الشهاده في كل ما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا مدري بالصلاه من يوم الجمعه فاشعروا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم صيام لكم ان كنتم تعملون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وبتوم و فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او نورا فضلوا إ ل ي ه ا وتركوا تقال قل ن ا عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير ر ا ز ق ي بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهده ن ك لرسول الله والله يعلم انك أن لرسوله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 واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم كتب مسنده يحكمون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قال لهم الله انا يؤتكم واذا قيل لهم تعالوا نستغفر لهم رسول الله نوروا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أ س ت غ ف ر ت لهم أ م لم تستغفر لهم لن ي غ ف ر الله لهم إ ن الله لا ي ه ي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا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 يعلم ما في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما ت س ر و ن وما ت ع ل م و ن والله عليهم بذات الصدور أ ل م ي أ ت ك م نبئ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب أ ل ي م ذلك ب أ ن ه كانت ت أ ت ي ه م رسل بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغفروا الله والله ظريفا زعم الذين كفروا انني ابعثوا قل بنا ربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وهلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم من يوم, يو يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يؤمن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 وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا ب إ ذ ن الله ومن يؤمن بالله ي اهد قلبه والله بكل شيء عليم واصيعوا الله واصيعوا ل ر س و ل فان توليتم فاننا على رسول لبناء المبين الله لا اله إ ل ا هو على الله ف ل ي ت ر ك ل ل م ؤ م ن و ن بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طرقتم النساء ف ط ل ق و ن ا ل ع ز ة ي ن و أ ع ف و ا ل ع ز ة واتقوا الله ربكم لا ا د ر ك و ن من ب م و ت ه ن ولا يخرجن إ ل ا أ ن ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة و ذ ل ك حدود الله ومن يتعد حدود الله ف ق ل ظلم نفسه لا تدري لان الله ح د ث بعد ذلك أ م ر ا ف إ ذ ا بلغن اجلهن ف أ ن ف ك و ن ا ل م المعروف ع ر فارقوهن و أو وأهدوا ف ن دوي عجل ك م و أ ق يوعظ م ا به من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ومن يتق ك الله يجعل له م ص ر ج ا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إ ن الله بارك أ م ر ه قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا أن يضع ومن أ أ و ل ل ا ك ا أ د و ن أن يتق الله يتعلنه ي من أمر ر س انزله ذلك الله أمر أ اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أ ل س ن و ن من حيث س ك ن ن ا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 و َ إ ِ ن ْ ت ع س ى صوتا فستوضع ََِ له ُُ ا ْ ر ا لينفق ِْْ ذو ساكن من ِْ ساكس َ ومن ََْ قدر َ عليه ََ مسكو فلينفق َِْْ مما َِ اتاه َُ الله َّ لا َ يكلمك الله َّ نفسا ًَْ الا َّ ما َ اتاها ََ سيجعل َ الله َُّ بعد ََْ عسر ْ يسرا ُْ وَكَأَيْنِ ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربنا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نصرا ف ذ ا ب ت وبال أ م ر ن ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ن ا خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب الذين آ م ن و ا قل انزل الله اليكم ذكرا رسول من يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين ءامنوا ع م ل و ا الصالحات من الظلمات الى الممنوع ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يلخذ ُ ر ِ خ جنات ََّ ت د ِ ي من ِْ ت َ ح ْ ي ه ا ا ل َ ن ْ ه َ ا ر ق َ ا ل ِ د ي ن َ فيها َِ أ َ ب َ د ا قال َ أ َ ح ْ س َ ن َ الله َُّ له رزقا ِْ الله َُّ الذي ََِّ ل َ ق َ سبع سماوات ََ ومن َِْ ارض ل ْ أ َِْ مثلهن ََُِّْ يتنزلن َََ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ُ بينهن َ لتعلموا َََِْ ن َّ الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل ِ ي ء عليم رسولا ي ت ن و عليكم آ ي ا ت الله مبينات ليخرج الذين آ م ن و ا ع م ل ا ل ص ا ل ح ا ت من الظلمات إ ل ى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ت ج ر ي من, من تحتها الانهار خالدين فيها أ ب د ا قال احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن ارض ل أ مثلهن يتنزل ا ل أ ر ض بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم ا تحرم ما أ ح ل الله لك ت ب ت ل ي م ر ض ا ة أ ز و ا ج ك والله غفور رحيم قد ا ر د الله لكم ت ح ي ك ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم و إ ذ اثر النبي إ ل ى ب ع ض أ ز و ا ج ه حديثا فلما ن ب أ ت به واظهره الله عليه عرض بعضه واعرض عن بعض فلما نبا هذه قالت من انباك هذا قال نبانا العليم ا ل ص د ي ر ان تدلوها الى الله فقرصغت قلوبكما وان تضرر عليه وإن الله فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا كن مسلمات مؤمنات ق ا ل ت ا ت تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا يا ايها الذين آ م ن و ا أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقولهم على ان الملائكه كلاب شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلوننا ل ؤ م ن ن ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل ا تعتنيوا ا ل ي و م إ ن م ا تجدون ما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله ت و ب ة نصوحا ع د ى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من ت ح ت ا ل أ ن ه ا ر يوم لا يزغ الله النبي والذين آ م ن و ا معه نور يسعى بين أ ي د ي ه م وبايمانهم يقولون ربنا أ ك ر م لنا نورنا و غ ف ر لنا إ ن ك على كل شيء قدير يا أ ي ه ا النبي ج ا ه ل الكفار والمنافقين واغرض عليهم وماواه الجنه وبئس النصير ضاع الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت ع عبدين من عبادنا صالحين فصانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امراه فرعون إذ ق اذ ل ت إ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من, من القوم الظالمين ومرجان ابنه عمران التي احصنت برجها فنفقنا, فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت من الخالقين